لكل باحث عن رقة القلب هذه نصيحة من قلب مشرق لكل من يسمع لي أو لغيري ولكل من يقرأ لنا أو لغيرنا لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعد الآية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك ذو مغفرة أهوذ عقاب أليم المؤمن لا يفيد شيء أعظم في واحد الله وردوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصفون بثهاد الصفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تريد عليهم آياتهما وجلوا قلب واقشعرار الجلد وظروف العلم قال الله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 وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يقوم بين يده الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآياته أثنى الله فيها على ذاته العليه ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأثيرا لethناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظيم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه أمل القواعد احفظها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العلي ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدري عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضوناه إلينا قضوا يسير وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة فراعا وعند قبل أن تنام فإذا رضبتها بخالقها عظم ليقيلوا في خلبك وهو جعل النهار مشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كبيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوة ويقول جل وعلا خواتيم الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله يذي لا إله إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيم عزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون والله الخالق الخاضق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسموات وما بالأرض وهو العزيز الحكيم أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين هو أسفل فصحة؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلا هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه هذا الذي يسوق إلى رضوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقاد فيه إلى على المنازل اللهم انت الله لا اله عالم الغيب والشهادة مصي كل أحد إليك ورزق كل أحد إليك اسألك اللهم بي اسمائك الفسنا والصفاتك لا تصلِّي على محمد وعلى آله محمد ما ترزقنا بإخلاص فيما نقول ونسمع صلِّي اللهم على محمد وعلى آله